الوجه الثاني فيجرح بالخطا ويتبع العالم بالزله ولا تغفر له ه ف و ة وهذا منهج مرد فمن ذا الذي سلم من ا ل خ ط أ غير أ ن ب ي ا ء الله ورسله وكم لبعض المشاهير من العلماء من زلات لكنها م غ ت ف ر ة بجانب ما هم عليه من الحق والهدى والخير الكثير من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط ولو أ خ ذ كل إ ن س ا ن بهذا لما بقي معنا أ ح د ولصرنا مثل د و د ة القز تطوي على نفسها بنفسها حتى تموت وانظر ما ثبت في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أ ن يطرق الرجل أ ه ل ه ليلا يتخونهم أ و يلتمس عثراتهم هذا وهم أ ه ل بيت الرجل وخاصته فكيف بغيرهم وما شرع أ د ب الاستئذان وما يتبعه من تحسيس أ ه ل البيت بدخول الداخل إ ل ا للبعد عن الوقوع على العثرات فكيف بتتبعها ومن طرائقهم ترتيب سوء الظن وحمل ت ص ر ف ا ت قولا وفعلا على محامل السوء والشكوك ومنه التناوش من مكان بعيد لحمل الكلام على محامل السوء بعد بذل الهم القاطع للترصد والتربص والفرح العظيم ب أ ن ه وجد على فلان كذا وعلى فلان كذا ومتى صار من دين الله فرح المسلم ب م ق ا ر ف ة أ خ ي ه المسلم للاثام أ ل ا إ ن هذا التصيد داء خبيث متى ما تمكن من نفس أ ط ف أ ما فيها من نور ا ل إ ي م ا ن وصير القلب خرابا يبابا يستقبل ا ل أ ه و ا ء والشهوات ويفرزها نعوذ بالله من الخذلان ومن هذا العرض يتبين أن ظاهرة التصنيف هذا ظاهرة العرض تسري بدون مقومات م ق ب و ل ة شرعا فهي م ب ن ي ة على د ع و ة م ج ر د ة من الدليل و إ ذ ا كانت كذلك بطلا وأصبحت بما كذب للدعاء واضمحلت الدعوة غير شرعا وآلت حال المدعي إلى مدعا عليه تقام عليه الدعوة شرعا مدعا تقام وافترى الحديث مسموعة وفي غير أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم الحديث س ت ة ت و ا ف ع ه ا حينئذ ي أ ت ي السؤال ما هي ا ل أ س ب ا ب ا ل د ا ع ي ة إ ل ى ش ه و ة التجريح بلا دليل والجواب أ ن الدافع لا يخلو إ م ا أ ن يكون الدافع ع د ا و ة ع ق د ي ة في حسبانه فهذا ل أ ر ب ا ب التوجهات ا ل ف ك ر ي ة و ا ل ع ق د ي ة ا ل م خ ا ل ف ة ل ل إ س ل ا م الصحيح في إ ط ا ر السلف وهؤلاء هم الذين أ ل ق و ا بذور هذه ا ل ظ ا ه ر ة في ناشئتنا أ و يكون الدافع من تلبيس إ ب ل ي س وتلاعبه في بعض العباد بداء الوسواس وكثيرا ما يكون في هؤلاء الصالحين من نفث فيهم أ ه ل ا ل أ ه و ا ء نفثه فتمكنت من قلوبهم وحسبوها ز ي ا د ة في التوقي والورع فطاروا بها كل مطار حتى أ ك ل ت أ و ق ا ت ه م واستلهمت جهودهم وصدتهم عما هم ب ح ا ج ة إ ل ي ه من التحصيل والوقوف على حقائق العلم و ا ل إ ي م ا ن ولهذا كثرت أ س ئ ل ت ه م عن فلان وفلان ثم تنزلت بهم الحال إ ل ى الوقوع فيهم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 وهي أ ش د ما تكون بين المنتسبين إ ل ى الخير والعلم ف إ ذ ا ر أ ى المغبور في حظه من هبوط منزلته ا ل ا ع ت ب ا ر ي ة في قلوب الناس وجفولهم عنه بجانب ما كتب الله ل أ ح د أ ق ر ا ن ه من ن ع م ة هو منها محروم من القبول في ا ل أ ر ض وانتشار الذكر والتفاف الطلاب حوله أ خ ذ بتوهين حاله وذمه بما يشبه المدح فلان كذا إ ل ا أ ن ه وقد يسلك وشتان بين المسلكين صنيع المتورعين من المحدثين في المجروحين كحركات ا ل ت و ه ي ن وصيغ الدعاء التي تشير إ ل ى المؤاخذات والله يعلم أ ن ه لا يريد إ ل ا التمريض يفعل هذا كمدا من باب الضرب للمحظوظين بوساوس المحرومين وكل هذا من عمل الشيطان ومن هنا تبتهج النفس بدقة نظر النقاد تفتهج بدقة إ ذ ص ر ف ا ل ن ظ ر عما سبيله كذلك من تقادح ا ل أ ق ر ا ن ولهذا تتابعت كلمات السلف كما روى بعضا منها ابن عبد البر رحمه الله تعالى ب أ س ا ن ي د ه في جامعه عن ابن عباس رضي الله عنهما ومالك بن دينار و أ ب ي حازم رحمهم الله تعالى ومنها خذوا العلم حيث وجدتم ولا تقبلوا قول الفقهاء بعضهم على بعض فانهم يتغايرون تغاير التيوس في ا ل ز ر ي ب ة وعن أ ب ي حازم العلماء كانوا فيما مضى من الزمان إ ذ ا لقي العالم من هو فوقه في العلم كان ذلك يوم غ ن ي م ة و إ ذ ا لقي من هو مثله ذاكره و إ ذ ا لقي من هو دونه لم يزه عليه حتى كان هذا الزمان فصار فصار الرجل يعيب من هو فوقه ابتغاء أ ن ينقطع منه حتى يرى الناس أ ن ه ليس به ح ا ج ة إ ل ي ه ولا يذاكر من هو مثله ويزهى على من هو دونه فهلك الناس وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته الزبير بن العوام رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دب إ ل ي ك م داء ا ل أ م م قبلكم الحسد والبغضاء البغضاء هي ا ل ح ا ل ق ة لا أ ق و ل تحلق الشعر ولكن تحلق الدين والذي نفسي بيده لا تدخلوا ا ل ج ن ة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أ ل ا أ ن ب ئ ك م بما يثبت ذلك لكم أ ف ش ا ل س ل ا م بينكم أ و الدافع ع د ا و ة د ن ي و ي ة فكم أ ث ا ر ت من تباغض وشحناء ونكد و م ك ا ب د ة فهؤلاء دائما في غ ص ة من حياتهم وتحرق على ح ض و ظ ه م ولا ينالون شيئا و إ ن م ا أ ه ل ك الناس الدرهم والدينار واللبيب يعرف شرح ذلك وعلى كل حال ف إ ن الهوى هو الذي يحمل الفريقين على هذه الموبقات وقد يجتمع في ا ل إ ن س ا ن أ ك ث ر من دافع و أ ش د ه م طوعا للهوى أ ك ث ر ه م إ غ ر ا ق ا في هذه الدوافع إ ذ إ ن إ ص د ا ر أ ي حكم لا يخلو من واحد من م أ خ ذ ي ن لا ثالث لهما و ا ح د ا ل ش ر ي ع ة وهي المستند الحق وموئل العدل وماذا بعد الحق إ ل ا الضلال اثنان الهوى ث ن ن ا ا وهو ا ل م أ خ ذ الواهي الباطل المذموم ولا يترتب عليه حق أ ب د ا ولهذا ا و و ى ن ع ب ل ل أول فتنة طرقت العالم وباتباع الهوى ظل إبليس وبه ظل كثير من الأمم عن اتباع رسلهم وأنبيائهم كما في قصص القرآن العظيم ولهذا ه منه هو وبه وأنبيائهم من كما فتنة عن وباتباع في طرقت كثير قصص اتباع حكم الله وهو أ ع د ل الحاكمين أ ن ه لا أ ح د أ ظ ل ممن اتبع هواه فقال سبحانه ومن أ ظ ل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وقال تعالى ولا ت ت ب ع الهوى فيضلك عن سبيل الله إ ن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ولذلك قيل للمائلين عن سبيل القصد أ ه ل ا ل أ ه و ا ء وذلك لاتباعهم الهوى وذلك لاتباعهم الهوى أ و ل أ ن ه ا تهوي ب أ ه ل ه ا في النار و إ ذ ا كان أ ه ل ا ل أ ه و ا ء قد نجحوا في نفثتهم ا ل م ح م و م ة هذه ففتح ا ل أ غ ر ا ر بها ق و ة على علمائهم ف إ ن اللادينيين قد حولوها إ ل ى باب مفتوح على مصراعيه فالحقوا كل نقيصه وسخريه في كل متدين وعبد صالح واما العلماء فقد جعلوهم وقود البلبله ة سبعة ب الانشقاق ا واذا كانت هذه الظاهره مع شيوعها وانتشارها واهيه السند معدومه البينه فمن هو الذي تولى كبراها ونفخ في كيرها وسعى في ا ل أ ر ض فسادا بنشرها وتحريك الفتن بها والتحريش بواسطتها والجواب هم أ ر ب ا ب تلك الدوافع ولا تبتعد فتبتئس وخل عنك التحذق ل والفجور ونعوذ بالله من أ م ر ا ض القلوب والنفس لا تتقطع حسرات هنا ف إ ن من في قلبه نوع هوى وبدعه قد عرفت هذه الفعالات من جادتهم التي يتوارثونها على مدى التاريخ وتوالي العصر وقد نبه على مكايدهم العلماء وحذروا ا ل أ غ ر ا ر من الاغترار لكن ب ل ي ة لا لعن لها وفتنه وقى الله شرها حين سرت في عصرنا ظ ا ه ر ة الشغب هذه إ ل ى من شاء الله من المنتسبين إ ل ى ا ل س ن ة ودعوى نصرتها فاتخذوا التصنيف بالتجريح دينا وديدنا فصاروا إ ل ب ا على أ ق ر ا ن ه م من أ ه ل ا ل س ن ة وحربا على رؤوسهم وعظمائهم يلحقونهم ا ل أ و ص ا ف ا ل م ر ض و ل ة وينبزونهم ب ا ل أ ل ق ا ب ا ل م س ت ش ن ع ة ا ل م ه ز و ل ة حتى بلغت بهم الحال أ ن ف ا ه و ا بقولتهم عن إ خ و ا ن ه م في الاعتقاد و ا ل س ن ة و ا ل أ ث ر هم أ ض ر من اليهود والنصارى وفلان زنديق وتعاموا عن كل ما يجتاب ديار المسلمين ويخترق آ ف ا ق ه م من الكفر والشرك و ا ل ز ن د ق ة و ا ل إ ل ح ا د وفتح سبل ا ل إ ف س ا د والفساد وما يفد في كل صباح ومساء من مغريات وشهوات و أ د و ا ء وشبهات تنتج تكفير ا ل أ م ة وتفسيقها و إ خ ر ا ج ه ا نشا آ خ ر م ن س د خ ا من دينه وخلقه وهنا ومن هذا الانشقاق تشفى المخالف ب و ا س ط ة المنشقين ووصل العدو من طريقهم وجندوهم للتفريق من حيث يعلمون أ و لا يعلمون وانفض بعض عن العلماء والالتفاف حولهم ووهنوا حالهم وزهدوا الناس في علمهم وبهؤلاء المنشقين آل أ م ر طلائع ا ل أ م ة وشبابها إ ل ى أ و ز ا ع و أ ش ت ا ت وفرق و أ ح ز ا ب وركض وراء السراب وضياع في المنهج و ا ل ق د و ة وما نجا من غمرتها إ ل ا من صحبه التوفيق وعمر ا ل إ ي م ا ن قلبه ولا حول ولا قوه ة إلا ل ل ا ب و ه ذ الا ا ن ش ق ق ا في صف أهل الله س ن ة أ و يوجد ل نعلم المنتسبين ل مرة ما حسب في ي إ م من يشاقهم من يشاقهم ويجند نفسه لمثافنتهم ويتوسد ذراع الهم ل إ ط ف ا ء جذوتهم والوقوف في طريق دعوتهم و إ ط ل ا ق العنان لللسان يفري في أ ع ر ا ض الدعاه ويلقي في طريقهم العوائق في ع ص ب ي ة ط ا ئ ش ة فلو ر أ ي ت ه م مساكين ي ر ت ى لحالهم وضياعهم وهم يتواثبون ويقفزون والله أ ع ل م بما ي ع و ن ل أ د ر ك ت فيهم ا ل خ ف ة والطيش في أ ح ل ا م الطير وهذا ش أ ن من يخفق على غير ق ا ع د ة ولو حاججت الواحد منهم لما ر أ ي ت عنده إ ل ا ق ط ع ة من الحماس يتدثر بها على غير ب ص ي ر ة فيصل إ ل ى عقول ا ل س د ج من باب هذه ا ل ظ ا ه ر ة ا ل غ ي ر ة ن ص ر ة ا ل س ن ة و ح د ة ا ل أ م ة وهم أ و ل من يضع ر أ س المعول لهدمها وتمزيق شملها لكن ما يطمئن أ ن هذه و ع ك ة مصيرها إ ل ى الاضمحلال و ل و ث ة و ا ف د ة تنطفي عن قريب وعوده المنشقين إ ل ى ج م ا ع ة المسلمين أن تعلم أ ن هذا التبدد يعيش في أ ف ر ا د بلا أ ت ب ا ع وصدق الله وما للظالمين من أ ن ص ا ر ومن صالح الدعاء ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وقوله تعالى رب فلا تجعلني في القوم الظالمين و أ ن هؤلاء ا ل أ ف ر ا د يسيرون بلا ق ض ي ة و أ ن جولانهم هو من فزع وثبه الانشقاق ولهذا تلمس فيهم ز ع ا ر ة و ق ل ة توفيق فلا بد ب إ ذ ن الله تعالى أ ن تخبو هذه ا ل ل و ث ة ويتقلص ظلها وتنكتم أ ن ف ا س ه ا ويعود المنشق تائبا إ ل ى صف ج م ا ع ة المسلمين تاليا قول الله تعالى رب نجني من القوم الظالمين ثم ي أ ت ي سؤال ثان من الذي يحمل تبعه فشو ظ ا ه ر ة التصنيف ف ل ا ن ش ق ا ق عن اهل ا ل س ن ة يحمل تبعتها فريقان ا ل أ و ل الغافلون عن تنفس التوجهات ا ل ف ك ر ي ة و ا ل ع ق د ي ة و ا ل م ا د ي ة وزرعها في أ ف ئ د ه ن ا ش ئ ة و أ ص ل ه التفريط في ا ل غ ي ر ة على الحق و ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر ومد بساط عسى ولعل الثاني غياب العالم ا ل ق د و ة عن القيام بدوره الجهادي التربوي بلا تذبذب كل بما فتح الله عليه حسب وسعه وطاقته لهذين ا ل أ ث ر العظيم في تنفس هذه ا ل ظ ا ه ر ة تسعة العمل لمواجهتها هذه هي ح ق ي ق ة هذه ا ل ظ ا ه ر ة و آ ث ا ر ه ا ومستندها ودوافعها ومتولي كبرها و أ س ب ا ب ف ش و ه ا وتفنيدها حينئذ ي أ ت ي سؤال يفرض نفسه ما العمل لمواجهتها وكف ب أ س ه ا عن المسلمين ف أ ق و ل العمل في أ ص و ل إ ل ى ثلاث فئات واحد إ ل ى الجراح المتلبس ب ظ ا ه ر ة التصنيف اثنان إ ل ى الذي وجه إ ل ي ه التصنيف ث ل ا ث ة أ ص و ل لهما ولكل مسلم يريد الله والدار ا ل آ خ ر ة ف إ ل ى بيانها إ ل ى محترف التصنيف قدر لرجلك قبل لرجلك الى خ ط و موضعها فمن ع ل زلقا زلجا إلى عن غرة, عن غرة إلى محترف التصنيف كانت العرب في جاهليتها تعاقب الشاعر الهجاء بشد لسانه ب ن س ع ة أ ي سير من جلد مفتول أ و يشترون منه لسانه ب أ ن يفعلوا به خيرا فينطلق لسانه بشكرهم ف ك أ ن م ا ربط لسانه ب ن س ع ة قال عبد يغوث بن الحارث لما أ س ر ت ه تيم يوم الكلاب الثاني أ ق و ل وقد شدوا لساني ب ن س ع ة أ م ع ش ر تيم أ ط ل ق و ا لي لسانيا وقد أ ق ر ت ا ل ش ر ي ع ة هذه ا ل ع ق و ب ة بالمعنى الثاني منذ أ ن أ م ر بها النبي صلى الله عليه وسلم في غ ز ا ة حنين يوم توزيع الغنائم فقال صلى الله عليه وسلم اقطعوا عني لسانه وهذه س ن ة م ا ض ي ة في م و ا ج ه ة من يمس ا ل أ خ و ه ا ل إ س ل ا م ي ة بسوء من القول ولهذا أ ن ف ذ ه ا أ م ي ر المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحطيئه جرول بن اوس العبسي المتوفى سنه خمس واربعين للهجره لما اكثر من هجاء الزبريقان بن بدر التميمي رضي الله عنه فشكاه الى عمر رضي الله عنه فسجنه عمر بالمدينه فاستعطفه بابياته المشهوره فاخرجه ونهاه عن هجاء الناس فقال اذن تموت عيالي جوعا فاشترى عمر رضي الله عنه منه اعراض المسلمين بثلاثه الاف درهم ف أ و ق ع عمر رضي الله عنه ب ا ل ح ط ي ئ ة عقوبتين حبس ا ل أ ب د ا ن وحبس اللسان ثم ترى هذه في تاريخ المسلمين الطويل يبذلون العطاء لقطع أ ل س ن ة ا ل ن س ن وكف بذاءتهم عن أ ع ر ا ض المسلمين و إ ذ ا كانت هذه عوامل دفع ل ل أ ذ ى وتطهير ل ل س ا ح ة ا ل إ س ل ا م ي ة من البذاء فقد حفلت ا ل ش ر ي ع ة بنصوص الوعيد لمن ظلم واعتدى تنذر بعمومها محترفي التصنيف ظلما وعدوانا وظنا وبهتانا وتحريشا و إ ي ذ ا ء فالظالم قد ظلم نفسه وخسرها متبع لهوى قد بدل الحق إ ل ى الباطل يحول القول إ ل ى غيره مفتر كذاب حجته أ ب د ا الهوى متعد لحدود الله ولهذا استحق هذا الوصف البشع الظالم كما قال الله تعالى ومن يتعد حدود الله ف أ و ل ئ ك هم الظالمون و م ح ا ص ر ة للظلم و أ ه ل ه فقد جاءت النصوص ن ا ه ي ة عن م ع ا ش ر ة الظالم والركون إ ل ي ه وتوليه والقعود معه فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين والنهي عن السكن في مسكنه ويخاطب بغير التي هي أ ح س ن و أ ن السبيل عليه إ ن م انما السبيل ا على ل ي ذ ي ظ ل و ن ل ن السبيل س إنما ا على الذين يظلمون الناس والظالم لا يفلح وليس له من أ ن ص ا ر والله لا يحب الظالمين ولا يهديهم وليس للظالم من ولي ولا نصير ودائما في ضلال مبين وفي ز ي ا د ة خسار وتباب وعليه ا ل ل ع ن ة وللظالم سوء ا ل ع ا ق ب ة وقطع دابره والظالم و إ ن قوي ف إ ن ا ل ق و ة لله جميعا ولا عدوان إ ل ا على الظالمين وقد تنوعت عقوبات ا ل ظ ل م ة والظالمين في هذه الدنيا برجز من السماء و ا ل أ خ ذ ب ا ل ص ا ع ق ة وبالطوفان وتدمير بيوتهم وخوائها و أ خ ذ الظالم بعذاب بئيس و أ ن ع ق و ب ة جرمه تعم وحاله ش د ي د ة في غمرات الموت وللظالم من الوعيد يوم ا ل ق ي ا م ة الوعيد بالنار وبويل وبعذاب كبير وسيعض على يديه وسيجد ما عمل حاضرا ولا يظلم ربك أ ح د ا وتجريح الناس وتصنيفهم بغير حق ش ع ب ة من شعب الظلم فهو من كبائر الذنوب والمعاصي س ن وقد ك جادة ثبت من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال لتؤدن الحقوق يوم ا ل ق ي ا م ة حتى يقاد ل ل ش ا ة الجلحاء من ا ل ق ر ن ا ء رواه أ ح م د ومسلم س سألت ل الله قال النبي صلى الله عليه م وعن و عنه أبي رضي ذر أ ي العمل أ ف ض ل قال إ ي م ا ن بالله وجهاد في سبيله قلت ف أ ي الرقاب أ ف ض ل قال أ ع ل ا ه ا ثمنا و أ ن ف س ه ا عند أ ه ل ه ا قلت ف إ ن لم أ ف ع ل قال تعين ضائعا أ و تصنع ل أ خ ر ق قال ف إ ن لم أ ف ع ل قال تدع الناس من الشر ف إ ن ه ا ص د ق ة تصدق بها على نفسك متفق عليه وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وثبت أ ي ض ا أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا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 وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته ف إ ن ث ن ي ت حسناته قبل أ ن يقضى ما عليه أ خ ذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم وساق الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في ا ل إ ص ا ب ة عن أ م ا ل غ ا د ي ة رضي الله عنها قالت خرجت مع رهط من قومي إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فلما أ ر د ت الانصراف قلت يا رسول الله أ و ص ن ي قال إ ي ا ك وما يسوء ا ل أ ذ ن رواه ابن منده والخطيب في المؤتلف والمختلف وسق أ ي ض ا عن عمر رضي الله عنه لا يعجبنكم ط ن ط ن ة الرجل ولكن من أ د ى ا ل أ م ا ن ة وكف عن أ ع ر ا ض الناس فهو الرجل رواه أ ح م د في الزهد وساق أ ي ض ا من محاسن شعر أ ب ي ا ل أ س و د الدؤلي لا ترسلن م ق ا ل ة م ش ه و ر ة لا تستطيع إ ذ ا مضت إ د ر ا ك ه ا لا تبدين ن م ي م ة نبئتها وتحفظن من الذي أ ن ب ا ك ه ا والنصوص ا ل و ا ر د ة وفيها بيان أ ن و ا ع العقوبات على هذا في الدارين أ ك ث ر من أ ن ت ح ص ر وربما ي ب ت ل الجراح بمن يشينه ب أ س و أ مما رمى به غيره مع ما يلحقه من سوء الذكر حيا وميتا فنعوذ بالله من سوء المنقلب فيا محترف ا ل و ق ي ع ة في اعراض محترف في الوقيعة أ العلماء اعلم أ ن ك بهذه ا ل م ش ا ق ة قد خرقت ح ر م ة الاعتقاد الواجب في م و ا ل ا ة علماء ا ل إ س ل ا م قال الطحاوي رحمه الله تعالى في بيان معتقد أ ه ل ا ل س ن ة في ذلك وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أ ه ل الخير و ا ل أ ث ر و أ ه ل الفقه والنظر لا يذكرون إ ل ا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل غير قال شارحه رحمه الله تعالى قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا فيجب على كل مسلم بعد موالاه الله ورسوله وموالاه المؤمنين كما نطق به ا ل ق ر آ ن فيجب على كل مسلم بعد موالاه الله ورسوله موالاه المؤمنين كما نطق به ا ل ق ر آ ن خصوصا الذين هم ورثه الانبياء الذين جعلهم الله بمنزله النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر وقد اجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم اذ كل امه قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها الا المسلمين ف إ ن علماءهم خيارهم ف إ ن ه م خلفاء الرسول من أ م ت ه والمحيون لما مات من سنته فبهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا وكلهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن إ ذ ا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له في تركه من عذر ثم ذكرها انتهى و إ ن ي أ ق و ل إ ن تحرك هؤلاء الذين يجولون في أ ع ر ا ض العلماء اليوم سوف يجرون غدا شباب ا ل أ م ة إ ل ى مرحلتهم ا ل ث ا ن ي ة ا ل و ق ي ع ة في أ ع ر ا ض الولاه من أ ه ل ا ل س ن ة وقد قيل ا ل ح ر ك ة ولود والسكون عاقل وهو أ س و أ أ ث ر يجره المنشقون وهذا خرق آ خ ر لجانب الاعتقاد الواجب في م و ا ل ا ة ولي أ م ر المسلمين منهم وسوف يحصد ا ل ز و ب ع ة من حرك الريح قال ا ل ط ح و ي رحمه الله تعالى ولا نرى الخروج على أ ئ م ت ن ا وولاه أ م و ر ن ا و إ ن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من ط ا ع ة الله عز وجل ف ر ي ض ة ما لم ي أ م ر و ا ب م ح ص ي ه وندعو لهم بالصلاح و ا ل م ع ا ف ا ة ونتبع ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ونتجنب ا ل ش ذ و د والخلاف و ا ل ف ر ق ة انتهى فاتق الله أ ي ه ا الجراح واعلم أ ن احترافك التجريح بالتصنيف مختبر مختبر ينفذ منه الناس باليقين على الى وصف منك ل د خ ا ئ ل نفسك وما تحمله من ميول ودوافع فتقيم الشاهد عليك من ف ل ت ا ت لسانك و إ د ا ن ة المرء من فيه أ ق و ى ف أ ح ك م رحمك الله ا ل ر ق ا ب ة على اللسان لا يريدك موارد الهلكه ولا تمشي ب ر ا ح ل ة العمر ا ل و ق ت و أ ن ت تثقلها بهذه ا ل ظ ا ه ر ة ا ل ف ت ا ك ة ظ ا ه ر ة الهدم والتدمير فتحرق في غمرتها الجهد والنشاط وبواكير ا ل ح ي ا ة ومقتبل العمر بل وربما خاتمته أعاذنا الله وإياك من سوء الخاتمة والزمع فاك الله تقوى الله ومراقبته سوء تقوى والإنابة من فاك واستغفاره واحذر ص ن ع ة المفاليس هذه وتدبر هذه ا ل آ ي ة ومن يعمل سوءا أ و يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقوله تعالى فمن تاب من بعد ظلمه و أ ص ل ح ف إ ن الله يتوب عليه إ ن الله غفور رحيم فبادر يا عبد الله إ ل ى ا ل ت و ب ة و أ د ا ء الحقوق إ ل ى أ ه ل ه ا والتحلل منهم فقد ثبت عن نبي الهدى صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال من كانت عنده م ظ ل م ة ل أ خ ي ه من عرضه أ و ماله فليؤدها إ ل ي ه قبل أ ن ي أ ت ي يوم ا ل ق ي ا م ة لا يقبل فيه دينار ولا درهم الحديث رواه البخاري و ل ع ل بهذا كما قال صخر لعمري لقد نبهت من كان نائما و أ س م ع ت من كانت له أ ذ ن ا ن ي وكل عبد صالح يسمع الخير سماع ا س ت ج ا ب ة وهذا ش أ ن المؤمن اواه منيب ومن لحقه ا ل إ د ب ا ر ف أ ب ى فاليه إ ن الله يسمع من يشاء وما أ ن ت بمسمع من في القبور و أ ن ش د ابن الشجري إ ذ ا نهي السفيه جرى إ ل ي ه وخالف والسفيه إ ل ى خلاف وهذا يعاني أ ز م ة في الضمير و ذ ب ح ة في الصدر اذ تمكن منه الداء وللميؤوس أ ح ك ا م بينها الفقهاء نعوذ بالله من الشقاء وما بقي لمن أ ب ى إ ل ا الحجر على لسانه لصالح ا ل د ي ا ن ة أ م ا من كانت وقيعته ظلما فيمن عظم ش أ ن ه في المسلمين بحق فينبغي تغليظ ع ق و ب ة الواقع إ ض ا ف ة إ ل ى الحجر على لسانه ولهذا نظائر في ا ل ش ر ي ع ة كوقوع الظلم في ا ل أ ش ه ر ا ل أ ر ب ع ا ت الحرم والرفث والفسوق والجدال في الحج وتغليظ ا ل د ي ة في النفس وفي الجراح في ش ه ر الحرام وفي البلد الحرام وفي ذوي الرحم كما هو مذهب الشافعي فهذه و أ م ث ا ل ه ا محرمات على كل مسلم في كل زمان ومكان لكن لما عظم الجرم بتعدد جهات الانتهاك عظم ا ل إ ث م والجزاء ولمثل هؤلاء كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى تقشر العصي والله اعلم الى من رمي بالتصنيف ظلما قتل ما اوحي الى نبيك صلى الله عليه وسلم ما يقال لك إ ل ا ما قد قيل للرسل من قبلك إ ن ربك لذو م غ ف ر ة وذو عقاب أ ل ي م و ا ل ق ر آ ن العظيم قد حوى قصص أ ن ب ي ا ء الله ورسله مع أ م م ه م وما ينالهم من ا ل أ ذ ا ي ا والبلايا في سبيل ا ل د ع و ة ولهذا فقد وفق من أ ف ر د قصصهم وشرحها و أ ح س ن كل ا ل إ ح س ا ن من أ ل ف باسم د ع و ة الرسل وهذه س ن ة من الله م ا ض ي ة لكل من سلك سبيلهم واقتفى أ ث ر ه م أ ل م ترى سير ا ل ص ح ا ب ة والتابعين و أ ت ب ا ع ه م في كل عصر ومصر إ ل ى عصرنا الحزين كيف يقاومهم المبطلون ويشنع عليهم المبطنون وفي هذا مواقف لا تحصى وقصص لا تنسى و إ ذ ا ق ر أ ت كتاب من أ خ ل ا ق العلماء ر أ ي ت من ذلك عجبا فكم في سيرهم ا ل ش ر ي ف ة من إ م ا م ضرب بل قتل و إ م ا م سجن و إ م ا م نفي و إ م ا م عزل و أ ه ي ن بل فيهم من جمعت له هذه كلها أ و جلها بما لبس في حقهم الملبسون و أ ر ج ف به المرجفون وهم منها براء والمرجفون في ق ر ا ر ة أ ن ف س ه م عليها شهداء وخذ أ م ث ل ة على هذا فيمن رمي ب ش ن ا ع ة وهو منها ب ر ي فرمي جماعه من فحول العلماء بالتشيع و آ خ ر و ن بالنصب و آ خ ر و ن بالتجهم وغير ذلك وهم من هذه النحل ا ل ف ا س د ة براء ومنهم أ ج ز ل الله مثوبتهم من حكى ما وقع له على سبيل ما من الله به عليه من لزوم ا ل س ن ة ونصرتها و ا ل د ع و ة إ ل ي ه ا ورجاء م ض ا ع ف ة ا ل أ ج ر بما يصنعه ا ل أ ض د ا د البؤساء وخذ ف ي حياة الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو يعيش بين محنة الدنيا والدين للمعتبيرين أحمد رحمه محنة الإمام الله تعالى عبرة وهو و على سبيل المثال ابن العربي المالكي المتوفى س ن ة ثلاث واربعين و خ م س م ا ئ ة ل ل ه ج ر ة رحمه الله تعالى إ ذ يقول في ف ا ت ح ة كتابه ع ا ر ض ة ا ل أ ح و ذ ي قال ف إ ن ط ا ئ ف ة من ا ل ط ل ب ة عرضوا علي ر غ ب ة ص ا د ق ة في صرف ا ل ه م ة إ ل ى شرح كتاب أ ب ي عيسى الترمذي فصادف مني تبعادا عن أ م ث ا ل ي ذي وفي علم علام الغيوب أ ن ي أ ح ر ص الناس على أ ن تكون أ و ق ا ت ي م س ت غ ر ق ة في باب العلم إ ل ا أ ن ي منيت ب ح س د ة لا يفتنون و م ب ت د ع ة لا يفهمون قد قعدوا مني مزجر الكلب يبصبصون والله أ ع ل م بما يتربصون قل هل تربصون بنا إ ل ا إ ح د ى الحسنيين ونحن نتربص بكم أ ن يصيبكم الله بعذاب من عنده أ و ب أ ي د ي ن ا فتربصوا إ ن ا معكم متربصون بيد أن الامتناع عن التصريح بفوائد الملة والتبرع بفوائد التصريح ليس العالمين يسمعنا لعدم أن أو شأن أولم الامتناع عن المنصف من الملة الرحلة مخافة المتعسف ليس من شأن العالمين أو لم يسمعنا ق و ل ل ل رب ا ا ع م ي ن لنبيه ا ل ك يكفر ر ي م فإن ب ه ا هؤلاء فقد وكلنا فقد بطل ه بها إنتهى ا قوما ليسوا بها بكافرين وحياة ب الاصلاح الديني بالمشرق شيخ الاسلام ابن تيميه المتوفى سنه ثمان وعشرين وسبعمائه للهجره رحمه الله تعالى مثل اعلى للعلماء العاملين وهذا ا ا المصلحين من أتباع خاتم الأنبياء والمرسلين ا ل صلى ل ل د ع من عليه وسلم ه و عصريه بالمغرب ا ل إ م ا م الشاطبي المتوفى س ن ة تسعين و س ب ع م ا ئ ة ل ل ه ج ر ة رحمه الله تعالى يحكي حاله لما قام ب ن ص ر ة ا ل س ن ة فجن عليه الليل والنهار ب ق ا ل ة السوء ا ل م ظ ل م ة فيقول رحمه الله تعالى فتردد النظر بين أ ن أ ت ب ع ا ل س ن ة على شرط م خ ا ل ف ة ما ع ت ا د الناس فلا بد من حصول نحو مما حصل لمخالفي العوائد لا سيما إ ذ ا ادعى أ ه ل ه ا أ ن ما هم عليه هو ا ل س ن ة لا سواها إ ل ا أ ن في ذلك العبء الثقيل ما فيه من ا ل أ ج ر الجزيل وبين أ ن أ ت ب ع ه م على شرط م خ ا ل ف ة ا ل س ن ة والسلف الصالح ف أ د خ ل تحت ت ر ج م ة الضلال عائدا بالله من ذلك إ ل ا أ ن ي أ و ا ف ق المعتاد و أ ع د من المؤلفين ا لا من المخالفين ف ر أ ي ت أ ن الهلاك في اتباع ا ل س ن ة هو النجا ة و أ ن الناس لن يغنوا عني من الله شيئا ف أ خ ذ ت في ذلك على حكم التدريج في بعض ا ل أ م و ر فقامت علي ا ل ق ي ا م ة وتواترت علي ا ل م ل ا م ة وفوق إ ل ي العتاب سهامه ونسبت الى ا ل ب د ع ة والضلاله وانزلت م ن ز ل ة اهل الغباوه و ا ل ج ه ا ل ة واني لو التمست لتلك المحدثات مخرجا لوجدت غير ان, أن ضيق العطن والبعد عن اهل الفطن ر ق ا بي مرتقا صعبا وضيق علي مجالا رحبا وهو كلام يشير بظاهره الى ان اتباع المتشابهات ل م و ا ف ق ة العادات اولى من اتباع الواضحات وان خالفت السلف الاول وربما أ ل م و ا في تقبيحي ما وجهت إ ل ي ه وجهتي بما تشمئز منه القلوب أ و خرجوا ب ا ل ن س ب ة إ ل ى بعض الفرق ا ل خ ا ر ج ة عن ا ل س ن ة ش ه ا د ة ستكتب و ي س أ ل و ن عنها يوم ا ل ق ي ا م ة ف ت ا ر ة نسبت إ ل ى القول ب أ ن الدعاء لا ينفع ولا ف ا ئ د ة فيه كما يعزى إ ل ى بعض الناس بسبب أ ن ي لم أ ل ت ز م الدعاء ب ه ي ئ ة الاجتماع في أ د ب ا ر ا ل ص ل ا ة ح ا ل ة ا ل إ م ا م ة و س ي أ ت ي ما في ذلك من ا ل م خ ا ل ف ة ل ل س ن ة وللسلف الصالح والعلماء و ت ا ر ة نسبت إ ل ى الرفض وبغض ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم بسبب أ ن ي لم أ ل ت ز م ذكر الخلفاء الراشدين منهم في ا ل خ ط ب ة على الخصوص إ ذ لم يكن ذلك من ش أ ن السلف في خطبهم ولا ذكره أ ح د من العلماء المعتبرين في أ ج ز ا ء الخطب وقد سئل أصبغ عن دعاء الخطيب للخلفاء المتقدمين فقال هو ب د ع ة ولا ينبغي العمل به و أ ح س ن ه أ ن يدعو للمسلمين عامه قال المؤلف معلقا على قول الشاطبي هذا قال في ا ل ح ا ش ي ة إ ن كان يقصد الخلفاء الراشدين أ ب ا بكر وعمر وعثمان و ع ل ي رضي الله عنهم فلا ومن نظر في كلام شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة رحمه الله تعالى في مواضع من منهاج ا ل س ن ة ر أ ى أ ن التردي عن الخلفاء ا ل أ ر ب ع ة الراشدين في خ ط ب ة ا ل ج م ع ة من حسنات أ ه ل ا ل س ن ة في م و ا ج ه ة أ ه ل الهوى والبدعه ة الذين ن أ ت و فصار في التردي عنهم على منابر المسلمين وشهود عامتهم وخاصتهم تلقين الناس للمعتقد الحق و م ن ا ب ذ ة ما سواه فليعلم و أ م ا الدعاء مطلقا لولي أ م ر المسلمين منهم فهو من سنن الهدى انظر شرح الطحاوية انظر شرح الطحاوية صفحة تسعين وسبعين وثلاثمائة والتأصيل الجزء الاول ستين وسبعين وثلاثمائة لراقمه و أ م ا في خ ط ب ة ا ل ج م ع ة وداخل ا ل ص ل ا ة ففيه بحث حررته في كتاب تصحيح الدعاء انتهى الشريط الأول وننتقل الى الشريط الثاني وننتقل إلى